أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بقرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَمَّا لَهُم وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاؤُكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَفَّ عَلَى عَقِبِهِمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 غض غر هؤلاء دينهم وَمَن يتوكل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، وَلَوْ تَغَايِبَ الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد